انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير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 إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولا الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن اسلموا قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كنتم صَادِقِينَ إِن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 في الآيات السابقة من أول السورة إلى هذا الموضع والله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين امنوا ويوجههم إلى ما يصلحهم ويبقي الأخوة بينهم وينهاهم عما يكدر صفو الأخوة من الأمور التي تطرأ أو يروجها أعداء المسلمين من المنافقين والكفار من الشائعات والأمور التي لقد لا يكون لها أصل وهي مكذوبه أو يكون لها أصل ولكن يجب سترها والسعي في إصلاحها وعدم فشائها فليس الإصلاح في أنك تشيع الأخطاء ليس الإصلاح الإصلاح في أنك تناصح من حصلت منه الأخطاء وتبين له خطأه فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فأنت أديك ما عليك وفي هذه الآيات نادى الله الناس جميعا نادى الله الناس جميعا المؤمنين والكفار يا أيها الناس والناس هم بنو آدم جميعا قابلهم الجن ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون فالناس والإنس هم بنو آدم فعمم سبحانه وتعالى في الندى لأن الآيات الآتية فيها النهي عن التفاخر بالأحساب والانساب وفيها النهي عن تزكيه النفس ومدح النفس بما ليس فيها فهذا هو مضمون الايات النهي عن التفاخر بالانساب والاحساب والنهي عن تزكيه النفوس ودعوى ما ليس عند الإنسان. يا أيها الناس، انا خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني ذكر هو آدم وأنثى هي حواء عليهم السلام. هذه بداية الناس من ذكر وأنثى. فمن حيث؟ المجد والاصل لا ميزه لاحد على أحد. كلهم بنو ادم كلهم من ادم وحواء فلا فخر بالنسب لان نسبهم واحد يرجعون الى اب من واحد انا خلقناكم من ذكر وانثى كما قال تعالى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 هذه أقسام النسب الشعوب أكبر من القبائل الشعوب والعماير والقبائل هذا بالنسبة للعرب بالنسبة للعرب ينقسمون إلى شعوب وهي أكبر أكبر الطوائف النسبية ثم العماير ثم القبائل ثم الافخاذ هذا بالنسبة للعرب وقيل ليس هذا خاصا بالعرب بل خطاب للناس فيشمل العرب والعجم فالشعوب للعجم والقبائل للعرب الشعوب للعجم شعب الروم شعب الفرس شعب وغير ال... ذلك من الشعوب الكبيره هذا للعجم وأما القبائل فهي للعرب كما أن الأسباط لبني إسرائيل الأسباط هم طوايف بني إسرائيل نسبة إلى الأسباط اولاد يعقوب عليه السلام وهم اثنى عشر فالله قطع بني إسرائيل اثنتين عشرة أسباطا أمماء فإذا الشعوب للعجم والقبائل للعرب والأسباط لبني إسرائيل ايش الغرض من تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل ليس الغرض التفاخر الغرض لتعارف فقط فالمقصود من معرفه الانساب هو التعارف لان تعرف انك من قبيله كذا ومن اسره كذا من اجل التواصل ومن اجل التوارث و غير ذلك من المصالح فهذا هو المقصود يتعارفوا أما لأجل أن يفخر بعضكم على بعض فلا أنتم سوا في الأصل يتعاره فهذا فيه دليل على أن معرفة الأنساب أمر محمود إذا كان القصد منه التعارف إنه محمود وجاء فيه حديث تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم كإذا كان المقصود من معرفة الأنساب والقبائل هو التعارف فقط فلا وما وأما إن كان المقصود منه التفاخر فهذا لا يجوز الفخر ليس بالنسب فاخر بالتقوى إن اكرمكم عند الله أتقاكم أي أتقاكم لله سبحانه وتعالى والتقوى هي فعل أوامر الله وترك نواهيه سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب سبحانه وتعالى وتقي من النار وحرها فكل ما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عند الله سواء كان عربيا أو عجليا أو فارسيا أو او اسود ليس العبرة باللون ليست العبرة بالقبيلة والنسب وإنما العبرة عند الله بالتقوى إن اكرمكم عند الله يا أسفاق أما الناس فالأكرم عندهم هو ذو النسب أو ذو المال الناس عندهم اعتبارات للأكرمية ولكن الاعتبار عند الله غير ذلك اعتبار عند الله بالتقوى ولهذا فضل الله سادات المهاجرين من الذين ليس لهم نسب عربي كدلال ابن أبي رباح رضي الله عنه وهو عبد حبشي وسلمان الفارسي وهو من فارس وصهيب الرومي من سبيل الروم وقيل انه عربي لكن سمي الرومي لونه لان لونه احمر رضي الله عنه فصار من سادات المؤمنين والمهاجرين وصار ابو لهب في اسفل سافلين مع أنه من اشرف العرب نسبه ابو لهب وابو جهل عرب من قريش وابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومع هذا انزل الله فيه قرانا يتلى الى يوم القيامه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ما نفعه نسبه لما لم يكن متقيا لله سبحانه وتعالى ولا ضر بلالا وعمارا وسلمان ما ضرهما انهم ليس لهم نسب عربي نسبهم التقوى هذا نسبهم هذا نسبهم ولهذا يقول ابو بكر رضي الله عنه كان من الموالي يقول نسب الإسلام لا نسب لي سواه أو أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي هذا هو الشرف التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن لا يفخر أحد على أحد بنسب فربما يكون الذي ليس له نسب عربي أفضل من أقحاح العرب وأشراف العرب فالعبرة عند الله جل وعلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم هل التقوى بالدعوه الإنسان يدعي نتقي أنه تقي وأنه مؤمن ويتظاهر بذلك لا هذا ما يكفي إن الله عليم خبير يعلم التقوى سبحانه ويعلم ما في القلوب حتى ولو تظاهر الإنسان بالدين وتظاهر بالتقوى وتظاهر بالورع والزهد ما دام أنه ليس في قلبه ما يصدق ذلك فإن الله يعلم ما في قلبه ولم ينفعه التظاهر إن الله عليم خبير عليم بأهل التقوى من الذين يتظاهرون بالتقوى عليم بأهل التقوى باطنا وظاهرا من الذين يتظاهرون بالتقوى دون الباطل فلا يخفى على الله شيء فهذا فيه سد للطريق الدعاوى الباطله والمظاهر المظاهر التي لا حقيقة لها انها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى وان نفعت عند الناس فهذا نفع ينتهي، لكن النفع الباقي والمستمر هو عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم خبير، لا يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قالت الأعراب، الأعراب جمع أعرابي، وهو ساكن البادية. الأعرابي هو الذي يسكن البادية. واما الحضر فهو الذي يسكن الحاضره قالت الاعراب والغالب على الاعراب الجفاء، الجهل وعدم الفقه في الدين ورقه الايمان والنفاق لا سيما عند الطمع قال الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فهم حريون بالجهل وحريون ب... بالكفر والنفاق وما أسرع ما يرتدون لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم وليس عندهم فقه في دين الله عز وجل فهذا وصف دم قالت الاعراب هذا وصف جنب قالت الاعراب آمنا ادعوا لانفسهم انهم مؤمنون في حين انهم لم يصلوا إلى هذه الدرجه وانما هم في البداية انما هم في البداية فهم ادعوا كمال الإيمان قالوا آمنا ادعوا كمال الإيمان مع أنهم في البداية يقال لهم مسلمون والإسلام أوسع من الإيمان إسلام يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان والمؤمن الفاسق ويدخل فيه المنافق الذي ليس في قلبه إيمان فالإسلام أوسر وهؤلاء ليسوا منافقين لكنهم تسرعوا وادعوا لأنفسهم درجة لم يصلوا إليها فأنكر الله عليه فالإنسان لا يمدح نفسه بما ليس فيها قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا استسلمنا وانقدنا وهذا في البداية والإيمان ينمو في القلوب ويزداد ما هذا الإيمان؟ ماهو يجي دفعه واحدة يزيد بالطاعه وينقص بالمعسي فهذا دليل على الفرق بين الإسلام و والإيمان. لأن الله انكر على من ادعى الإيمان وأثبت له الإسلام ادل على الفرق بينهما فهم مسلمون ومؤمنون لكنهم ناقصوا الإيمان ناقصوا الإيمان فإذا كان الإسلام معه إيمان ولو ضعيف فهو إسلام حقيقي إسلام حقيقي ولو معه ايمان ضعيف اما اذا كان ليس معه ايمان اصلا فانه نفاق والعياذ بالله فانه نفاق فالمسلم الذي ايمانه ضعيف او حديث عهد حديث عهد بالاسلام لا يدعي لنفسه الكمال ويصير يجعل نفسه في مرتبه السابقين الاولين ولم لم يصل الى هذه الدرجه فهذا فيه النهي عن تزكيه النفس وفيه الفرق بين الاسلام والايمان وان الانسان يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن ولهذا لما قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم اعطيت فلانا وفلانا وحرمته لانا وهو مؤمن قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم ثم عاد عليه سعد فهو قال مؤمن قال أو مسلم كررها ثلاث مرات فاثبت له الإسلام ولم يثبت له الإيمان لأن الإيمان أعلى من الإسلام ولهذا في حديث جبريل عليه السلام لما سال النبي صلى الله عليه وسلم سأله اولا عن الإسلام وأخبره بحقيقة الإسلام ثم سأله عن الإيمان أخبره بحقيقة الإيمان ثم أخبر سأله عن الإحسان أخبره عن حقيقة الإحسان دل على أن الدين والإيمان يتفاوتان أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان هذا أعلى الدرجات هذا أعلى درجات الدين ومراتب الدين فالإنسان لا يزكي نفسه ويدعي لنفسه منزلة من الدين لم يبلغها بل يعترف بالتقصير ولا يزكي نفسه عند الله سبحانه وتعالى وهذا تأذيب من الله سبحانه وتعالى لعباده ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لا تقولوا آمنا والإيمان لم يدخل في قلوبكم فتدعوا شيئا لم تصلوا إليه تتسرعون وكلمه لما فيها رجاء فيها رجاء انهم سيدخل الايمان في قلوبهم سيدخل الايمان في قلوبهم مستقبلا فهذا فيه بشاره لهم وبعد ان نهاهم عن ادعاء ليس لهم لم يقنطهم سبحانه وتعالى بل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني وسيدخل وسيدخل الإيمان فيها وقد حصل ما وعد الله جل وعلا فحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله وتكامل إيمانهم فيما بعد ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ثم قال جل وعلا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لماذا تزكون أنفسكم هل تخافون أن يضيع لكم شيء عند الله ما يحتاج الزكون أنفسكم عملكم محفوظ لا تخافوا على الضياع عملكم محفوظ عند الله سبحانه وتعالى ان تطيعوا الله ورسوله تنقادون لله ولرسوله فان الله لا ينقصكم لا يلفكم يعني لا ينقصكم من اعمالكم شيئا بل انه يضاعفها سبحانه وتعالى بمنه وفضله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها يضاعف الحسنه الى عشر امثال الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره لا يعلمها إلا هو سبحانه والله يضاعف لمن يشاء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا كثيرا بلا حد هذا فضل من الله جل وعلا إذن لا تخافوا على حسناتكم ولا على أعمالكم حتى تدعوا هذه الدعوة إن تطيع الله ورسوله تنقادون له ظاهرا وباطنا فإن الله يحفظ ذلك لكم يحفظ ذلك لكم بل ويضاعفه لكم من فضله وإحسانه وهذا تطمين للمؤمن وفي الآية الأخرى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم فلا تخط على أعمالك الصالحة ابدا من الله فإنها محفوظة وكذلك أعمالك السيئة لا تنسها فإنها محفوظه وما يبعثهم الله جميعا فينبئهم بمآمين احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فأنت بجانب علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء فلا تتساهل وتنسى السيئات ولا تتوب, ولا تتوب إلى الله ولا تخاف من ضياع الحسنات أبداً اعمل وك وكيل حفظها إلى الله سبحانه وتعالى ما في حاجة تتخذ عندك دفتر قيد صليت اليوم كذا تصدقت بكذا و... وعملت كذا وتجيد في دفاتر ومثل ما تجيد اموالك لا هذا ما يحتاج هذا لهديوان عند الله سبحانه وتعالى ومعك حفظة معك حفظة من الملائكة الكرام يكتبون ما يصدر منك من خير أو شر فانت اعمل الخير وتجنب الشر واعلم أن كل شيء محفوظ عند الله سبحانه وتعالى وإن نسيته أنت أحساه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد وإن تطيع الله ورسوله لا يلدكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إذن لا داعي إلى قولكم آمنا هل هو داعي أنك تقول آمنت أسلمت صليت تصدقت جاهدت؟ لا تقل هذا ابدا اعمل بصمت وكل ما تخفي اعمالك فهو افضل لان الله لا يخفى عليه شيء فثق بالله سبحانه وتعالى وهذا كقوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم هذا فضل من الله انه يلحق أقاربهم وذريتهم يلحقهم بهم في المنازل العالية مع أن الذريه لم تصل إلى هذه الدرجة ولكن الله تفضل عليهم فجمعهم في درجة واحدة لتقرأ أعين بعضهم بعضهم ببعض فضلا منه سبحانه وتعالى ثم قال وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصناهم من عملهم من شيء كل من بما كسب رحيم لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وان تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم هذه زياده. الله غفور لسيئاتكم رحيم بكم فإذا فالله يحفظ الحسنات وينميها ويغفر السيئات لمن تاب يغفر الذنوب لمن تاب رحيم بعباده هل يليق بالرحيم سبحانه أنه يضيع اعمال عباده لا يليق به سبحانه وتعالى أنه يضيع اعمال عباده ويطرقها ولا يجازيهم عليها هو رحيم سبحانه وتعالى رحمته تأبى ذلك إن الله غفور رحيم غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة ومن هذه أوصافه فإنه لا ينقص أعمال عباده ولا يضيعها عليهم لا إلكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور الرحيم. ثم قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم نعم إنما المؤمنون ثم قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله شوف لما قالت الاعراب آمنا رد الله عليهم لأنهم لم يؤمنوا وانما اسلموا والانسان يجب عليه ان يقول الحقيقه ويصدق في القول بين سبحانه من هو المؤمن من هو المؤمن انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله امنوا بالله ورسوله صدقوا بقلوبهم ونطقوا بالسنتهم وعملوا بجوارحهم هذا هو المؤمن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا هو الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أيوا آمنوا برسوله آمنوا بالله ربا ومعبودا وبأسمائه وصفاته وأفعاله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا مبلغا عن الله واتبعوه صدقوه واتبعوه وعزروه ونصروه هذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذين امنوا إنما المؤمنون هذا حصر إن انما المؤمنون هذا حصر يقتضي اثبات الحكم لما بعد انما وينفي الحكم عما قبله إنما المؤمنون الذين امنوا بالله امنوا بالله ورسوله ايمانا باطنا وظاهرا ثم لم يرتابوا لم يرتابوا لم يحصل عندهم شك أو تردد بل كانوا صادقين في إيمانه إيمانا لا يعتريه شك ولا تردد في الإيمان بالله او الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أما اللي يتشكك في الإيمان بالله يتردد أو يتشكك في الإمام بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد فهذا ليس بمؤمن هذا شك والعياذ بالله هذا في, في قلبه ريب وشك ليس بالمؤمن الايمان لازم يكون جازم لازم يكون جازم ليس فيه شك أبدا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أما إذا جاك وسواس من الشيطان هذا لا يضر وليس هذا شكا يسمى الوسواس فلا تنفعل معه أو تلتفت اليه يتركه هذا وسواس وليس شكا إنما الشك هو هذا هو الشك آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والريب هو الشك وجاهدوا باموالهم وانفسهم هذا البرهان على صدقهم انهم جاهدوا في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله باموالهم فانفقوها في طاعه الله وفي اعزاز دين الله وفي الدعوه الى الله وبناء المساجد و تجهيز الغزات، تجهيز في سبيل الله جاهد الجهاد بالأموال وأنفسهم والجهاد بالمال مقدم لما فيه من المصالح العظيمة مجقدم على الجهاد بالنفس جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم باشروا القتال دخلوا المعركة لإعلاء كلمة الله عز وجل أما الذي عنده شك أو ريب فإنه يتأخر عن المعركة ويتردد أما كونه اقدم إلى المعركة ودخل هذا دليل على صدق إيمانه حيث قدم نفسه لله عز وجل غيره لدين الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بهذا القيد في سبيل الله من هو المجاهد في سبيل الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل من اجل المغنم اي ذلك في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله يعني كان هذا هو القصد لإعلاء كلمة الله فهو الذي في سبيل الله ليس كل من قاتل أو بدل المال يكون مجاهدا في سبيل الله قد يكون له أغراض إما رياء وإما سمعة وإما عصبية وإما أغراض الناس كثيرة وتختلف لكن الغرض الصحيح من الجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى أولئك هم الصادقون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 ولكنه ما وقر في القلوب يعني ثبت ولم يحصل فيه ريب ولم يحصل فيه ريب ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال الظاهره الجهاد في سبيل الله الصلوات في الايه الاخرى يقول انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد لأن الله ذكر هذه الأعمال من حقيقة الإيمان فليس الإيمان باللسان فقط ليس الإيمان بالقلب فقط وليس الإيمان بالاعمال الظاهره فقط ولكنه بمجموع هذه الأمور مجموع هذه الامور قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه زادتهم ايمانا يزيد بالطاعه وعلى ربهم يتوكلون يفوضون امورهم اليه اولئك هم الصادقون وفي الآية الأخرى أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا ثم قال جل وعلا قل أتعلمون الله ثم قال سبحانه وتعالى يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يعني ان الاعراب لما قالوا آمنا كانهم يعلمون الله ويخبرون الله يخبرون الله بدينهم هل الله يخفى عليه شيء يحتاج الى من يخبره هذا إنكار من الله جل وعلا انكار عليهم في قولهم آمنا انكار عليهم في قولهم آمنا لا داعي إلى قولهم آمن لأن الله يعلم ان كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين ما في حاجة ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض محيط علمه بكل شيء ومنه إيمان المؤمن فإنه يعلمه سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء لا من الإيمان ولا من الكفر ولا من الطاعه ولا من المعصية ولا غير ذلك ولا من الظاهر ولا من الباطن يعلم السر واخفى يعلم السر وأخفى من السر فلا حاجة إلى أنك تخذر الله ومن ومن هذه الآية أخذ العلماء أنه لا يجوز النطق بالنية لأن تقول نويت أن أصلي نويت أن أحج نويت أن أزكي نويت أن, أن أتصدق هذا من تعليم الله عز وجل هو منكر اعمل العمل ولا تقل نويت لأن الله يعلم النيات والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يتلفظ بها عند الشروع في الاعمال فهو بدعه بدعه من ناحيه انه غير مشروع واخبار لله عز وجل والله لا يحتاج الى الى اخبار انه يعلم بدون اخبارك ويعلم ما في قلبك ولو تظاهرت يعلم الصدق من الكذب ثم قال يمنون عليك أن أسلم قيل إنها نزلت في أناس جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أسلمنا وامنا بك والعرب قاتلوك العرب قاتلوك ونحن لم نقاتل إنما آمنا وأسلمنا آمنا وأسلمنا كأنهم يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم الناس قاتلوك ونحن آمنا بك هل كان على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أيها الرسول أن أسلم ويقولون آمننا بك وكذبك الناس وامنا بك والناس قاتلوك فهذا مما أنكره الله عز وجل واعتبره تمننا على الرسول صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم الله سبحانه وتعالى غني عنكم أسلمتم أو ما أسلمتم إن أسلمتم فالمصلحه لكم وان لم تسلموا فالمضره عليكم الله جل وعلا لا يتضرر لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وإنما هذا يرجع إلى الانسان على العبد يرجع على العبد نفع الطاعة وضرر المعصيه والله إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله رحمة بنا من أجل مصلحتنا لا من أجل مصلحته هو فانه غني عنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد يمنون عليك أنسا قل لا تمنوا علي إسلام وهذا من التزكيه هيضا تزكيه النبوس قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم المنه لله سبحانه وتعالى فكون الإنسان يسلم ويؤمن ويعمل الخير هذا المنه لله وليست المنه للعبد على الله او على الرسول صلى الله عليه وسلم والمنان بعمله هذا عليه وعيد شديد المنان بعمله المتكسل بعمله الذي يردد انا فعلت كذا انا قلت كذا هذا منان منان بعمله حتى على الخلق أنت لا تمن على الله بعمالك ولا تمن على الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعك له ولا تمن على الناس إذا أعطيتهم إذا أعطيتهم او علمتهم او أحسنت إليهم لا تمن عليهم فتبطل عملك يا, يا أيها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فلا يتمنن الإنسان بعمله ولا بإحسانه للناس ومعروفه على الناس لا يتمنى بهذا بل يعتبر هذا منه من الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على ذلك لأنه هو الذي وفقه وهو الذي مكنه من هذا الشيء وهو الذي يجزيه عليه ويحصيه له فالشكر لله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ما فيه شيء أعظم من الهداية للإيمان أكبر نعمة على العبد هدايته للإيمان أكبر نعمة أكبر من أي نعمة في الدنيا لأن الهداية للإيمان يترتب عليها السعادة في الدنيا والآخر فمن رزق الإيمان جمع الله له الخير كله ومن حرم الإيمان فاته الخير كله ولو كان عندها الدنيا بحذافيرها ما دام انه غير مؤمن فهو خاسر خاسر والدنيا هذه ابتلا وامتحان ربما تكون وبالا عليه وغرورا والعياذ بالله بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين في دعواكم الايمان فالمنه فيه لله عز وجل وفي هذا ان الانسان لا لا يزكي نفسه ويقول انا صادق انا مخلص لا لا يزكي نفسه لأن هذا من الاغترار بالنفس والله جل وعلا يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله أعلم من اتقى ثم قال جل وعلا خاتما هذه السورة العظيمة قال سبحانه وتعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض يعلم ما غاب الغيب ما غاب عن الأنظار ولم يره الناس والشهادة ما يشاهده الناس والله يعلم يعلم عالم الغيب والشهاد يعلم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الناس وما يشاهدونه فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى يستوي في علمه الظاهر والباطن يستوي في علمه سبحانه أما الناس ما يعلمون إلا ما ظهر لهم أما البواطن مهدر عنه إن الله يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب السماوات يعني ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض فإن الله يعلمه الله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الله ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون إن الله يعلم غيب السماوات والارض ثم قال والله خبير بما تعملون والله بصير بما تعملون بصير يعني يرى يرى سبحانه وتعالى تحركاتكم تقلباتكم فكما انه يعلم بواطنكم فهو يعلم ظاهركم سبحانه وتعالى لا تخفون عليه مهما حاولتم الاختفاء في الظلمات أو في البيوت أو في الأماكن الخفية فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه من ادعى علم الغيب فهو كافر من ادعى علم الغيب فهو كافر لأن لأنه لا يعلم الغيب إلا الله أو من أطلعه الله على شيء من الغيب لأجل مصالح الناس كالرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من ارتضى من رسول الله يطلع الرسل على بعض المغيبات لأجل مصالح العباد وليكون ذلك معجزة دال على صدقهم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير حانه وتعالى فعلمه محيط بكل شيء ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون لا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى انني معكما اسمع وارى انني معك يقول لموسى وهارون عليهما السلام لا تخافا انني معكما اسمع وارى سبحانه وتعالى يبصر كل شيء ولا يخفى على بصره شيء مهما حاول الإنسان أنه يختفي ويتوارى عن الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فمهما حاول الإنسان أنه يختفي ويخفي شيئا فإنه وينخفاه عن الناس فإنه لا يخفيه عن الله جل وعلا لأن الله لا يحجب علمه ولا بصره ولا خبرته شيء علمه محيط بكل شيء يعلم غيب السماوات والأرض ومن ادعى علم الغيب الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو في الماضي من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فإنه كافر لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في علم الغيب ومن هذا طوائف السحرة والكهان والمنجمون ممن يدعون علم الغيب فإنهم كذبوا وكفروا ولا يصدقون لأن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركها لا يشاركه فيها أحد من خلقه إلا من أطلعه الله من رسله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله واثبات الرسالة وإظهار المعجزة الدالة على صدقهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من اركض من الرسل غير الرسل ما يمكن بهذا بطل قول الكهان والمنجمين والرمالين السحرة المشعوذون المشعوذين بطل اخبارهم عن المغيبات وأن هذا من الكذب يمكن يقول القائل انهم يصدقون يعني في بعض الأمور هذا دليل على أنهم يطلعون على البيت بدليل أنهم في كذا وكذا هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إن الشياطين تسترق السمع تحاول استراق السمع فيسمعون الكلمة من السماء من الملائكة في السماء فيلقونها إلى الى الكهان ثم الكاهن يكذب معهم مئه كذبة فيصدق بكل كذبه بسبب الكلمه التي سمعت من السماء فتنه من باب الفتنه هذا هو هو الذي صدقوا فيه هذا الشباب انهم أنهم, انهم يخضعون للشياطين ويعبدون الشياطين فالشياطين تسترق لهم السمع إن تمكنت فيكذبون مع ما ي... تسترقه الشياطين كذبا كثيرا فيصدق بالكذب الكثير مئة كذبه يصدق فيها بسبب, كذبة و... بسبب صدق, صدق كلمة واحدة كلمة واحدة سمعت من السمع هذا من ناحية الناحية الثانية أن الشياطين عالم خفي وعالم يطير في الهواء ويسرع في السير يطلع على ما لا يطلع عليه الناس ما هو من الغيب لكن من الشيء البعيد عنا الشيء البعيد عنا الشيطان والجن يصلون إليه يبلغ الإنس ويخبرون الإنسان عما حصل في مصر في القصيم في في الشمال يخبرون لا ما هو هذا من علم الغيب هذا شيء موجود لكن نحن لا نطلع عليه لبعدنا عنه والجن تطلع عليه فتخبر به اولياءها من الانس فيخبرون بذلك وليس هذا من من علم الغيب هذا من الشيء الظاهر الذي لأن نحن لا نصل اليه ووصلت اليه الجن وإذا كفر الإنسان بربه وأطاع الجن خدموه بهذه الأمور يحضرون له المسروق يخبرون عن الظال له فيه لأنهم يطلعون عليها هم يسيرون بسرعة ويطيرون وينسفون الأرض التي حولهم ويشوفون الضالة له فيه والمال المسروق يجدون في, في المكان المخفي فيأخذونه ويأتون به ويقولون هذه كرامات هذه كرامات الأولياء يقولون وهي خوارق الشياطين هذه كرامات الأولياء هذه خوارق الشياطين والعياذ لله وليست كرامات وليس هؤلاء بأولياء لله وإنما هم أولياء للشيطان قد ذكر الامام شيخ الإسلام بن تيميه في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر انواعا كثيرة من هذا النوع وبيّنها ووضحها حتى لا يغتر الناس بهذه الامور بحكم انها كرامات وان هؤلاء اولياء أو وينفعون ويضرون أو ما شابه ذلك يجب على الانسان ان يكون على بصيرة من هذا الأمر وعلى بينه في عقيدته ولا ينخدع بهؤلاء هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل قبل أن نجيب على الأسئلة نحب أن ننبه إلى أن الأسئلة يجب أن تكون في الدرس تكون في الدرس ونحن لا نجيب إلا على الأسئلة التي في الدرس أما الأسئلة الخارجه عن الدرس نحن لا نجيب عليها أولا لأنها تضيع الوقت وقد يتخلف كثير من الأسئلة المتعلقة بالدرس بسببها ثانيا إن بعض الاخوان سامحهم الله يصير عندهم هوى على أحد أو بغض لاحد من طلبة العلم أو من العلماء فيسألونك عن سؤال أن تجيب عليه هم يركبونه على ذلك الشخص يركبونه على هذا الشخص وأنك تعنيه يقولون قال فلان في فلان كذا وكذا أنت ما ترى عليك فلان ولا فلان ولا علان أن تجيب على سؤال فقط هم يركبونه يقولونه قصده فلان قصده الطائفة الفلانية ويدبلجون في الأشرطة ويألفون كتب بان فلان قال في فلان كذا وأجاب عن كذا وقصدهم بهذا قصدهم بهذا الإفساد بين الناس والتحريش بين طلبة العلم وايقاع العداوة بين طلبة العلم فنحن نحذركم ونعيدكم بالله من هذه الخصلة أن, أن, أن لا تغتروا بها أو تنطلي عليكم احذروا منها غاية الحذر. نعم صلى الله, الله عليه وسلم ورحمة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يقول هل في قوله تعالى ثم لم يرتابوا هل يدل على أن من اغتاب وشك ينزل إلى منزلة الإسلام أم أنه بمجرد الشك يكبر يخرج من الإسلام الشك يتفاوت قد يخرج من الإسلام وقد ينقص ينقص إسلامه وإيمانه الشك يتفاوت نعم أقول ان الشك يتفاوت فإذا كان الشك في أمر ثابت. إذا كان الشك في أمر ثابت عن الله ورسوله فهذا كفر أما إذا كان الشك في أمر محتمل في أمر محتمل فهذا إن تبين رجحان احد الطرفين فلا يجوز للإنسان انه يشك بل يأخذ بالراجح أما إذا لم يتبين رجحان هذا الطرفين وبقي متردداً فلا حرج عليه ذلك حتى يتبين له يتبين له الرجح الراجح من الاجتهادات والأقوال نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفاخر بالقبيل بالقبيلة والأنساب هذا ما هو من التفاخر عن النبي لا كذب هذا من اظهار الحق وهذا قاله لما في غزوة حنين لما تراجع المسلمون بسبب ما حصل عليهم من الضيق قال صلى الله عليه وسلم انا النبي لك من أجل أن يجتمع المسلمون وأن يعودوا إلى القتال فقد حصل هذا حصل هذا والتفع على الرسول صلى الله عليه وسلم وصمدوا وقاتلوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل الرجل إذا قدم على الزواج وبحث عن امرأة قبلية وعدل عن غيرها فهل يكون آثما بذلك هل إيش يقول صلى الله عليه وسلم إذا قدم الرجل على الزواج وبحث عن امرأة قبلية وعدل عن غيرها فهل يكون آثما بذلك ليس آثما بذلك يا يخت... ياخذ ما ي... ما يلائمه ياخذ ما يلائمه ما في مانع انه يختار النسيبه طيبة ما في مانع نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل يذكر المؤلفون في سيره النبي صلى الله عليه وسلم نسبه عليه الصلاه والسلام فهل لهذا فائدة نعم معرفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لياجي المعرفة النبي لنسبه الشريف فهذا هذا طيب وما عمله المؤرخون والنسابون من هذا هذا شيء طيب الله جل وعلا يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فهذا فيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجدون الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة اصول ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ذكره مختصرا لأن هذا من معرفة النبي وعندها الأصول ثلاثة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لما جاء على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه وبلده التي ولد فيها و هاجر و تأكد هذا من باب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل لدي اهتمام بالأنساب فهل إذا قلت أن هذا البطن أو هذه العائلة ليست من هذه القبيلة وإن من وإنما من قبيلة كذا أو هذا البطن ليس بطن أصلي إذا كنت متأكدا من ذلك فهل يكون هذا من الطعن في الأنساب المنهي عنه هذا يجر عليك ضرر من الناس إذا قلت أن زول ما من القبيلة يقومون عليك ربما يقتلونك فكما يقال الناس مؤتمنون على انسابهم اتركهم اتركه اترك ظهر هذا الشيء لانه يجر الى فتنه الى شر نعم صلى الله عليه وسلم سمحته الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يقول هل يدخل فيها الاستمناء باليد نعم الفروج تحفظ عن الاستمتاع المحرم وتحصر يحصر الاستمتاع بالزوجة وبملك اليمين ومن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه العادة السرية لأنها من غير الزوجة ومن غير ملك اليمين نعم عشاء الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل الإخبار بالنية بدعه كأن يقول وهو في وسط جماعة أنا ذاهب لأسلي أو لأتوضّع. إذا كانوا ما يدرون وانت بتروح تقول لهم أنا بروح أسلي ما يجوز. أما إذا كانوا يدرون وانت بتروح تخبرهم بهذا من باب المدح لنفسك فلا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما هي الأعمال التي يجوز للمسلم أن يتلفظ فيها بالنية؟ ما فيها أعمال يتلفظ فيها بالنية؟ إنما ورد في الاحرام أنه يقول, يقول ما يقول نويت يقول أريد الإحرام بالحج أريد الإحرام بالعمر فهذا اخبار عن المنوي لا عن النية اخبار عن المنوي لا عن النية نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الدعوة والذهاب إلى بلاد الكفار وبلاد المسلمين ونشر السنة هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ نعم نوع من الجهاد وهذا هذا سابق للجهاد الدعوة إلى الله تسبق الجهاد الدعوة إلى الله أولا ثم الجهاد لا شك إن هذا من أفضل أنواع الجهاد نعم رحمة الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه يقول ما معنى هذا الحديث معناه واضح لا تغلو, لا تغلو فيه يعني تزيدوا في... عن الحد المشروع في قراءة القرآن بنوعية التلاوة بالتمطيط و... والمدود الزائدة والغنه الزائدة هذا من الغلو في التجويد تجويد إنما يوخذ باعتدال يوخذ باعتدال لا يخرج به عن المعلوم بالزيادة في عن, عن ما قرره علماء التجويد هذا معنى الغلو في, التلاوة الغلو في التجويد الغلو في التجويد او الغلو في فهم القرآن هذا أشد مثل فهم الخوارج غلو في الفهم فحملوا الآيات على غير محملها واستباحوا دماء المسلمين وأخذوا الآيات المشتبهة ولم يردوها إلى الآيات المحكمه ولم يرجعوا إلى الراسخين في العلم في تفسيرها فهذا من الغلو في فهم القرآن بحيث أنه ما يمشي على الطريقه الصحيحه لفهم القرآن وتفسيره نعم والجافي عنه هو الهاجر الذي لا يتلوه ولا يقرأه أو يقرأه باللسان ولا يعمل به أو يقرأه باللسان ويعمل به لكن لا يتدبره ولا يتفقه في معانيه هذا هجران الهجر للقرآن أنواع منها هجر التلاوة ولذلك قالوا ينبغي أنه ما يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن على الأقل كل يوم جزء هذا على الأقل ومنها هجر, <تصفيق> هجر العمل بالقرآن يقرأ القرآن ويجيده ويرتله لكن ما يعمله هذا هجر للقرآن هجر للعمل ومنها هجر التدبر يقرأ القرآن ويعمل ويستهد بالعبادة لكن ما يتدبر القرآن به تفهم معانيه ويرجع إلى تفسيره وإلى أهل العلم هذا هجر للتدبر ومنها هجر الحكم بالقرآن يعني يحكم بغير القرآن يحكم بالقوانين والأنظمة البشرية فالقرآن نهجور حطوط بالرفوف ولا يعمل به ولا يحكم في النزاع بين الناس وفي المقالات وفي المذاهب ما يحكم القرآن هذا هجر هجر للحكم بالقرآن والقرآن انزله الله ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه يحكم بين الناس في اختلفوا فيه فكونه لا يحكم في الخلافات ولا في النزاعات ولا في الخصومات هذا من هجر القرآن نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل كيف الجمع بين أنه لا يعلم الغيب الا الله جل إلا الله جل وعلا وبينما ورد في الحديث أنه يسمعها مسترق السمع فرب... وبينما ورد في الحديث يسمعها مسترق السمع فربما ادركه الشهاب قبل ان ما يتعارض هذا مع لا يعلم الغيب الا الله هذه مسروق كلمه مسروقه وسمعها هو ما عرفها بدون هذه سأ... عرفها بالسماع الذي سمعه ما علمها بدون بدون سماع حتى يقال انه يعلم الغيب هذا يسمع شيء محسوس يسمعه مثل ما تسمع صوت فلان وفلان نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما الحكمة من إظهار الغيب للرسل وهل للأولياء أن يظهرهم الله جل وعلا على بعض من الغيب كما يظهره للرسل يطلع الله رسله على شيء من الغيب لأجل المعجزة والبرهان على نبوته أو لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل تعييد للرسول صلى الله عليه وسلم أما غير الرسول فلا أحد يطلعه الله الله حصر هذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول هذا حصر فلا يطلع الاولياء على الغيب نعم إنما قد يكون عند بعض عباد الله وأولياء الله فراسة هذه فراسة ما هي بالدعاء على هذه فراسة يتفرسون في الناس نعم صلى الله إليكم سماح يقول السائل بعض مفسر الأحلام يقول في تأويل الرؤى سيحصل في عام كذا كذا وكذا وقد يحددونه باليوم أو السنة فهل هذا من الدعاء الغيب الذي يبحر به من ادعاه بلا شك تأويل الرؤيا مجنون ما هو ما ما هو قطعي تأويل الرؤيا ظني وليس قطعيا فليقول انه سيحصل يوم كذا وفي مكان كذا هذا معناه انه يقطع بحصول التاويل هذا هذا باطل التاويل ظني وتوقع فقط وتفرس فقط ما هو قطعي قد يحصل وقد لا يحصل ولهذا قال يوسف قال للذي ظن أنه ناجٍ منهما اذكرني عند ظن لأنه لما فسر له الرؤيا دل على أن أن تفسير الرؤيا ظنية ما هي ما هي بيقينية نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هناك رجل ممن يكتب في التقويم السنوي الهجري وقد كتب في تقويمه أن يوم الاربعاء القادم سيحصل كسوف للشمس فهل يعد هذا من ادعاء علم الغيب؟ لا هذا ما هو من ادعاء علم الغيب هذا من علم الحساب يعرفون سير الشمس وسير القمر إذا اجتمع وإذا افترق متى يحصل الاجتماع فتكسف الشمس متى يحصل الافتراق فيكسف القمر هذا يدرك بالحساب درجات الفلك ما هم من علم الغيب نعم الله لكن لكن الاخبار عنه بالجرائد والاخبار عنه هذا من التنطع كان العلماء يعرفون هذا وهم احرق من هؤلاء ما كانوا يخبرون الناس بهذه الأمور اما الاخبار عنه هذا من التنطع نعم ومن التشويش على الجهال يقولون لولا يعلمون الغيب نعم صلى الله الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الساحر والكاهن؟ كاهن؟ نعم. الكاهن اللي يدعي علم الغيب، أما الساحر فهو الذي يعمل السحر، يعمل السحر بتعليم الشيطان له بأن يقتل أو يمرض أو يؤثر على العقل والفكر، هذا فرق بينهم. نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الصغائر تنقص الإيمان أم أن هذا خاص بالكبائر تنقص الإيمان تنقيص ما هو تنقيص الواجب تنقيص الأفضل نعم لأن الكمال لي. على قسمين كمال واجب وكمال مستحب فيتنقص الكمال تنقيص المستحب تنقص الكمال المستحب تنقص, الكمال المستحب. تنقص كمال الإيمان المستحب أما الكبائر تنقص الإيمان التنقيص الواجب نعم أحصل الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم المني من الشخص إلى شخص آخر إذا اقتضت مصلحة ما كيف؟ يقول أحصل الله ما حكم المني من الشخص إلى شخص آخر إذا اقتضى ذلك مصلحة ما لا يجوز التمن أبداً لا يجوز الثمن أبدا المن لله سبحانه وتعالى ألا تمن على أحد تبطل أجرك ومعروفك وتجرح شعور الآخر وتزكي نفسك بذلك نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تنصحون طالب العلم في قراءة في أصول التفسير قبل الشروع في قراءة معاني الآيات وأسباب نزولها؟ ما يكفي القراءة يا أخي لازم تتعلم على العلماء لازم تقرأ كتب أصول التفسير وأصول الفقه والمصطلح والنحو واللغة والفقه لازم تقرأ على العلماء مجرد أنك لك مكتبة فيها فنون تقرأ على نفسك هذا ما يصلح بل هذا يضر أكثر مما ينفع إن كان فيه نفع فضرره أكثر نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قصه داود عليه السلام الوالدة في سورة صاد عندما كان في المحراب في قول الله جل وعلا إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجته واحدة يقول ما هو الراجح في معنى نعجة الله أعلم شيء لم يبينه الله لنا إنما يرجعون إلى الإسرائيليات الله أعلم نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إنما هو ابتلاء لداود عليه السلام وامتحان لداود وداود أدرك انه مخطي فاستغفر ربه وسجد لله لما تاب الله عليه سجود شكر سجد لله سجود شكر لما تاب عليه نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الشجره الملعونة في القرآن؟ شجرة الزقوم شجرة الملعونة شجرة الزقوم ملعونة لأنها فتنت لأنهم يقولون كيف الشجر ينبت في النار والنار تحرق وبعضهم يقول الزقوم هو الزبد مع التمر من باب السخرية والاستهزاء فلذلك فتنوا بسببها والعيال بالله زاد كفرهم نعم يكفي والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين